نجري يا حسين نجري بل بجره وانا وقفت وحنفضل نجري حتى أنت سبعين الصوت الجاي بالبعيد صوت صوت ايه اه تشلال او ظهروا ده نجري شوية نجري نجري على فين احنا في الشلال نعم نحن نرى هنغرق أقولك إيه الشغان الأدمة والمشجرانة اللي عايز يفضل خليه هنا أنا أحضب وإحنا كمن وراء ورا. يلا يا رجالة يلا نجات نجاتي نجاتي أنا خايفة خايفة من إيه يا جمالات أيوة يعني عين خايفة من موضوع الواد والمكافأة أنا بقول نرجعه ونخلص مش لازم أبدا نطلب أصاده أي حاجة يا سلام يعني عايزان أسيب الخمسين ألف جنيه يضيقوا مني ورجعوا الأهله بلوشي؟ يعني نجاتي ده لك اتخطف يعني كده أهله ممكن يفتكروا إن إحنا اللي خط يفتكروا اللي يفتكروه المهم اللي يموني على الفك ومعدين أنا مش مستغلة أنا أنا مش طالب غير حقي كفاية اللي صرفناه عليه من ساعة ما وصل ده مبطلش أكل من ساعتك خلاص يبقى نرجعه وناخد العشر تلاف جنيه المكافأة والحمد لله كده رضا يا خمسين الف. يا مش هيرجع. روح انتي بس نديل الوادي ويسيبين انا هتصرف حاضر حاضر اسطور يا رب نعم قول لي شاطر انت رقم تليفون بيتكم كام ما هو مكتوب عندك في اليالان علش والقولي تاني عشان اتأكد مش فاكر في حد برضو ينصى رقم بيتهم اه انا طب رقم ابوه اللي هو باباك يعني كام رقم الموبايل ولا رقم الشغل الموبايل مش فاكر طب الشغل برضو مش فاجأة اتعجننني هلا يعني لما عاوز اتكلم اهلك اعمل ايه معرفش دي مشكلتك مش مشكلتي لو افتكرت سل رقم يا حبيبي انا هنيمك النهاردة من غير عشا. ها قلت ايه خلاص هحاول هو اول رقم خمس انا هنقل نفتكرهم رقم رقم ولا ايه والتاني تمانية لا لا التاني تسعة تسعة ولا تمانية جرب اللي اتنين لو ما كانتش كده يبقى 3 يا اخي 3 عفاريت لما يتنططوا على دماغك هو انا اليوم كله اجرب ما انا قلت من الاول مش فاكر كده طيب براحتك لكن اعمل حسابك بقى لحد ما تفتكر مفيش مام مفيش اكل ازيو لايك like. انا متعاشي لغايه دلوقتي خمس مرات مش لازم يبقوا 6 يعني اه يا ابني قد عدت لك سياره علشان تعودي الى فندق <تصفيق> بقى معقول لحقت تزهق مني يا مستر زيمباوي لا لكن الظاهر انك مش هتقدري على سعر الصولجان <تصفيق> انا ما قلتش كده ثمن الصولجان عشرين مليون جنيه مصري هما معك؟ هما يعني مش جاهزين معايا دلوقتي لكن ممكن اعمل اتصال ويبعتوهم لي على هنا بس انا يا زمباوي محتاجه شويه وقت انا املك وقت كتير لو عاوز شويه اديل <تصفيق> خلاص يبقى استنى معاك لحد ما المبلغ يجهز ده يعني لو ما كانش عندك مانع لا مانع <تصفيق> وهي فرصه نقرب من بعض لا مانع ونفهم بعض لا مانع ومين عارف مش يمكن نحب بعض مانع انا لا احب ولا اخلط الحب بالعمل تعجبني لعلمك بقى انا ما بحبش الا الراجل اللي يعرف يفصل بين الشغل والمشاعر في هذه الحاله انت في ضيافتي لحد ما تجهزين الفلوس وامامك الوقت كله يا طعم انتي واضح <تصفيق> اننا هنبقى متفاهمين جدا جدا يا زمباوي <تصفيق> اموت انا انا بغرق كيف بك ايه طيب طيب طيب يالي اه اه فين اه اه اه اه ومش اللاك اه ده بس عشو معرفة صبق اين الشرق اه فين الشرق؟ شرق شرق شرق هناك بس حركة انا حسبق على هناك الحمد لله كتب لنا عمر جديد والفضل فضل لولا إني دليتك على الشنال كان زمان أليام الأسود دلوقتي يا سيدي متشكرين لا لا شكرا على واجب حسين تبوز دايما في الخدمة لكن أمر رجالتك اللي مش فجالة دون راحوا فيه أنا عارفة يمكن يكون الأسود أكلوه يا رب يا رب لكن لو حصل حقيقي الأسود تلبق معوي ومش بعيد يقود فيها أنا.. أنا شايفهم بعنايا وهم بيرطوا كبيرة عند الشلال خبر.. طب لا يكونوا غرقوا أحسن.. أحسن يبقوا خدوا الشر وراحوا راحوا؟ لكن دول معاهم الخريطه والبوصلة يعني إيه؟ ي يعني إحنا.. يعني إحنا طهنة باين يا حسين تدعي بالله.. صدق بالله تدعي بالله.. اللي <تصفيق> أنقصتك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وغلطان غلطان اكتر اني بتباكل حتى ايدك كان يوم اسود يوم مشوفتش اللي غيره كان يوم بحفف ششش صوت بس انت سامع اللي انا سامعاه ايه هو صوت تاني ولا شنان لا صوت ولا شنان اسمع بس كويس ايه ده ده صوت, صوت عربية عربيه جايه علينا ايوه يمكن حد جاي عشان ينقذنا لا لا لا لا العربيه دي خطر ايوه انا بشب دهت الخطر من على باب بقول لك ايه يلا يلا بسرعة بسرعه ونستخبى هناك بسرعه قبل ما يوصلوا تتخبي يا اخي مش هستخبى ما تبقاش سايق الظن بالناس كده دول اكيد جايين عشان ينقذونا احنا هنا تعالوا الحقونا بطش صدق يا محمود يا محمود انت بطش صدق انت مش باوقاتك باوقاتك يا ابني انا عايزهم يسمعونا من أنتم؟ وماذا تفعلون هنا؟ أنتم اللذين أبيل وماذا تفعلون أيها هنا؟ ماذا؟ إنها ارضنا أنتم الآن في أرض الزعيم زيمباوي ونحن الزيمباويين المرتزقة يعني إيه؟ وأنتم مش جايين تبقذونا؟ بل سنقبض عليكم وليلتكم ستكون سوداء سوداء؟ آه سوداء ستكون ليلتنا سوداء عشان تبني تسمع كلامي حلوة فطري سباوي وزباوي ويا حالي هيخطونا على فين اذن الى المقر وهناك الزعيم سيقرر ما الذي سيفعله بكم انه يكره الغرباء جدا ولن يرحمكم ابدا ابدا الى المقر انا جعان على فكره يا ابني انت ايه بلعه ما بترحمش أنا من كتر زنك والحاحك مع ثلاث مرات فوق السبعة اللي قابل كده معيني كنت مقرر أحرمك من العاشة أصلا نفسي في كباب وكفتها هتصل بالحاتي أخليه لك خروف ليك لوحدك ماشي أهو ينفع لفطار بكري أنا مستني جوه ويريت ما استخرش روح يا شيخي إله تطفحوا بالسم الهارم إزاك يا نجاتي حسن ابن حلال جيت في وقتك أنا كنت عايزك خير عرفت حسين فين ولا عايز ع أنا عايزك في موضوع تاني خير يا نجاتي هو هو من بال علم بالاختطاف مين المختوف اتخطف يا اخي انا بسال بس عشان عشان روايه كان أخوك كاتبها وكنت عايزة اتاكد من تفصيلة فيها مش محتاجه سؤال دي يا نجاتي المفروض لو معاك طفل مخطوف تبلغ البوليس فورا لو مش عايزة ابلغ هو مش عايز تبلغ ليه مش فاهم مش انا اللي مش عايزة بلغ ده بطل الروايه سمع ان في مكافاه عاملينها اهل الطفل وعايز يتصل بأهل الطفل ويسلمهم ابنهم وياخد المكافأة حالو ما هو خايف أحسن يشك إنه هو اللي خطف الطفل معينه لا بس يولع بجهاز يا نجاتي هو والطفل في يوم واحد أنا جاي أسألك عن حسين معرفتش حاجة عنه ريب ولا من بعيد ولا عايز أعرف عنه حاجة أمالي أنا حاسس إنك عارف حاجة ومخبيها يا نجاتي ها؟ حاجة زي إيه يعني يا حسن انت قادرة ها سيبني في حالي أنا مش ناقص رايح فين؟ مهم. ترى يا نجاتي. ينتظروا هنا حتى نبلغ الزعيم زنباوي إيه, إيه, ايه المكان العجيب ده؟ وضع انه معسكر المرتزقة في قلب الأحراش اه ده جو بديع وخلاب انا قلبي بيدط بالسعادة اوه قلبي بيمط من خوف ايش لك يا خليل نسرهم حيلقوهم ويجبوهم على هنا؟ ايه ده؟ خليل وعشور انتوا ايه اللي جابكم انا؟ رجالة زنباء اصدق المرتزقة يا جاهل يا امام اخ خساره اخسارة والله ده انا قلت انكم غرقتوا وخلصت منكم بيقولوا الراجل الكبير وبيرحمش وهو اللي حيخلص علينا طول ما انا معاكم ما تخفوش دلوقتي نشوف مين الزعيم بتاعهم وصيبوني أنا أتفاهم معاه وتفتكر إن هو حيرضى يتفاهم معك؟ المرة دي مفيش تفاهم يا سونيا نجلاء أوبا. أوبا. دي نقمة ضرمية وفجأة وغير متوقع نجلاء تطرى هي زباوي في الآخر كلا هي نجلاء وأنا الزعيم أقدم لكم أنا أنا زمباوي وما لك بتقولها كده وانت مش طايق نفسك من الصرحة زمباوي يا رأي سوخ. ده لو اسمي كده أحط عيني في الأرض ماذا؟ لا لا, لا ده بيهزر يا زعيم خلي كلامك معي أنا زمباوي ومن أنت يا جميلة؟ أنا سونيا بنت نحنوخ بيه الرجل المصري أظن أتعرف بالطبع أعرفه كنا سنتمم صفقة بيها السولجام قبل ما أن يصلني نبأ موته اذن زن... انت هنا من اجل السولجان ايوه وجاهزه اشتريه باي سعر نعم السولجان للبيع مقابل عشرين مليون جنيه مصري لا غير والعرض ساري ساري لفتره محدوده والله يا بلاش يا اخي هلباوي زمباوي والله هلباوي اشيد عموما فرصه سعيده سيد زمباوي وبين البايا والشاري ايه يا سيد زمباوي يفتح الله أنا بقول يلا بينا أحسن أنا مستعدة 20-30 علي بـ40 50 ما بلاش ناقع هي حتجيبوا الفلوس دي كلها منين لا تتدخل أنت الثورجان معروض لمن يدفع أخطر ها حد أل ستين مية يا زنباو منين يا سونيا سبني يا حسين ألا هنا على دو على تري الثورجان راح للحلوة اللي على الشمال ايدك نقود. لكن... مفيش لكن هي اشترت وانتي باي باي باي ها ها ها ها طب شوفي بقى يا حلوة حتتفعله منين يا النقود معك بصراحة دلوقتي حالا حالا لا